الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم, لكم يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين رب الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام المتقين قائد المرسلين حبيب رب العالمين تاج العارفين صلى الله وسلم مبارك وأنعم عليه وعلى أصحابه أجمعين إلى يوم الدين في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وحياته وممارسته الراشدة التي وقفنا عندها كثيرة سنقف اليوم على جانب من الجوانب الفذة وحياته كلها فدة سنحاول أن نسلط الضوء على عبادته صلى الله عليه وسلم ولا سيما ونحن في هذه الأيام المباركات وفي هذا الشهر الكريم نحتاج إلى شحذ الهمم وإلى استنهاضها نحو العبادة السامية الصحيحة من أين أبدأ عبادته سأبدأها من القرآن من أجمل ما وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم العبودية ولولا أنه استحقها لما وصف بذلك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وإلى غير ذلك من الآيات التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم العبادة، لكن كانت عبادته فيها جلد. كلكم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليلة حتى تتورم قدمه. كذا بالله. هذا طبعاً في غير رمضان. يوميا يقوم الليل حتى تتورم قدمه. يأخذ شذا ش يحن شذا غدر كيف؟ لحد ما كراعي يتورم الطباشير الشريفة يقال. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول أفلا أكون عبدا شكورا سأحكي لكم قصة حكاها ورواها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي قال فوقفت عن يمينه يعني ائتم بيو قال فاستفتح بالبقرة فقلت يركع عند المائة فجاوزها فقلت يركع عند المئتين فجاوزها فقلت يركع عند آخرها فتجاوزها واستفتح بآل عمران أو بالنساء قلت يركع عند المئه فلم يركع قلت عند آخرها فلم يركع قال فرجع إلى آل عمران قال فهممت هم هممت أن أدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وأجلس حتى ابن مسعود رضي الله عنه ما قال يفوت قال يجلس تخيل لتقريبا خمسه خمسة أجزاء أو ستة أجزاء في رقعة في رقعة واحدة يا سلام صلى الله عليه وسلم كان عابد عابد عابد بمعنى الكلمة بمعنى الكلمة وإلا ما وصفه الله عز وجل بالعبوديه عبادته صلى الله عليه وسلم عجيبة أولا يحرص على الفرائض ويؤديها على أكمل وجه ثانيا يحرص على قيام الليل وكان له نمط خاص في الليل الم يقل له تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع كما قال عبد الله بن رواحة يصف عبادة نبينا صلى الله عليه وسلم عابد عابد صلى الله عليه وسلم يقول اسمع معي هذه القصة العجيبة يقول بعض أصحابه منهم ربيعة بن كعب الأسلمي قال أتيت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بعد العشاء البيت ورقد على فراشه وكان يقول تنام عينايا ولا ينام قلبي قال فجعلت اسمعه يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان العظيم قال ربيعه الدقط حتى مللت من الكثر ما هو الملل يعني انت لو قلت بلسانك اللسان ده يفتل ملل من كتسلم قال فنمت وتركته يسبح يا سلام يا سلام سيد العارفين امام العابدين يا السلام كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وله أدعيته وله طريقته وله وضوءه يبدأ الليل بركعتين خفيفتين افتح النفس ويطيل بعد ذلك كما قالت عائشة لا تسأل عن طولهن ولا عن حسنهن يا السلام ونحن في رمضان وقربنا خلاص داخلنا على العشر الاواخر كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره شد إما اجتهد وإما اعتزل النساء وأحيا ليله وايقظ أهله أنا قاعد أستغرب أقول هو أصلا في غير رمضان يعبد الله حتى تتورم قدماه في رمضان كيف؟ يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره يا السلام يا السلام والله عابد والله عابد هو الذي قال لما سأل بعض الناس عن عبادته صلى الله عليه وسلم فتقالوها قال صلى الله عليه وسلم أما وإني أتقاكم لله وأعلمكم به أي والله إلى كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني عبادة لكن بفهم عبادة عالية خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر وترك ميمونة أو جويرية إحدى نسائه تصلي تركها بعد الفجر تسبح خرج عليه الصلاه والسلام وجاء الغدات يعني قريب الظهر كده وجدها في مجلسها قال امجلسك الذي تركتك عليه قالت بلى يا رسول الله قال لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتي تعدل ما قلت كله يا طالبا للحب هم بمحمد ذاك هو النبع الزلال الصافي اعرف فضائل مصطفاك فريضة واسكنها في القلب الكليم الجافي نعم العبادة بعلم من عبد الله بجهل لم يزدد من الله الا بعده وحاش لمينمونة او جوهية لكنه جلد على العفاة لكن عبادة الفقيه تختلف وعبادة العالم تختلف عمن هو اقل منه علما هذه عبادته نبينا فهل لنا ان نقتدي به او ببعض عبادته صلى الله عليه وسلم